الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزددين لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لن الظالمين قالوا يا اجادل سنا فاكثر تجدلا فاسنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال انما يثيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون استرى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبدئت بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم Altyazı